وَلَمَّا جَاءَ الرُّسُلُ نَائِلَ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِهَا بِالْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالُوا إِنَّ فِي جَالُوتَ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجئنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن نالوا طنطيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منزوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفتقون ولقد ترفنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ كَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَجِفْتَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ وتبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فطدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين